Book 2 Seitsakümmend viis Sittatun võ Midagi põhjendama asbab, if nein Ibdael asbab, if Miks te ei tule? Lima velam teti. Lima velam teti. Ilmon ni halp. Kuntumaridan. Kuntumaridan. Ma ei tule sest ilmon nii halb. Anna lam äti li enni kuntumaridan. Ena lam atti enni kuntumaridan. Miks ta ei tule? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ <تعيش> كانت تعبانه كانت تعبانه طاي تولس ستا اي هي لم تأتي لأنها كانت تعبانه هي لم تأتي كانت تعبانه ميكساي تولا لماذا لم يأتي؟ لماذا لم ياتي مول لم يكن عنده رغبة لم يكن عنده رغبه ماي تولا سست <عايكا> لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبة لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه ميكسا <تصفيق> لماذا لم تأتوا لماذا لم تأتوا ما بان سيارتنا معطلة سيارتنا متعطلة ما لم نأتي لان سيارتنا معطلة لم ناتي لان سيارتنا متعطلة ميكسته لماذا لم ياتي الناس لماذا لم ياتي الناس ما قد فاتهم موعد القطار قد موعد القطار ما لهن لم ياتوا لأن موعد القطار قد فاتهم لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم لماذا انت لم تأتي؟ لماذا انت لم تاتي لم يسمح لم يسمح لي ما سئدان لم آتي لأني لم يسمح لم آتي لأني لم يسمح لي لم